وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَن كَفَرَ فَلَن يُ زِنْكَ كُفْرُ إِلَيْنَا نَرْجِعُهُمْ فَنُنذِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نمت ونسعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليل ولئن سألتهم من خلق سَمَاوَاتِ وَلَا الرَّضَى لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ كَثِرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا إن الله هو الغني الحميد ولون ما في الأرض من شجرتنا قلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعد الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتخرى الشمس والقمر وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا وَالْقَمَرُ لِأَجْرٍ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ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 إذَا غَشِيَهُم مَجُ كَظُّلَ لِذَا عَو اللهَّهَا مُخللِصينَ لَهُّينَ فَلَم م نَجهُم إلَ لبَجِ فَمِيدهُم مُ وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخروا واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الرُّحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا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 ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتلاه بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ تَمَاوَتْ وَلَغَظَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِي مِنْ وَلِيٍّ أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في كَانَ كان مقداره سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحب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 ثواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع ولا بصار ولا فكدة قليلا ما وقالوا أهذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء وَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى انا ابصرنا وسمعنا ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا لما الصالحات نؤمن لَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ قَوْلُ مِنِّي وَلَكِنْ حَقَّ قَوْلُ مِنِّي لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنِّ والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ بِهِم وَهُم ل يَسْتَك بِرُون تَتَجَفَجُوبُهُُ عَمَضاجِع يَدَعُونَ رََّّغُم خَغُفَ وَطَمَعَ وَمِم مَا رزَقُغُ يون فَلَا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستغون أما الذين آل فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فتقوا فمأواهم النار كل ما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم كيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ لَدُنَّا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَا نَظْلِمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ مَا اعْرَضَ عَنْهُ إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ وجعلناه هدى لبني يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولن يروننا سوق المبين ونخرج به زرعا تاكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كن صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عَن قَوْمٍ وَأَنْتَ وَرِنَهُمْ مُنْتَوِرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يا أيها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 وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لَآئِئَاءَ ۚ تَذْكِرُونَ مِنْهُ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ دَعِيَا ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله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 وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا تفعلوا الا أن تفعلوا الى اوليايكم معروفا كان ذلك في كتاب مسطور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 يسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذاب نليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ سُوقِكُمْ وَمِنَ السُّفْلِ مِنْكُمْ وَإِذَا غَشَّتِ الْبَصَرُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَبَلَغَتِ القلوب الحناجر بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا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 لا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من قطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا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 الذي يعصمكم من الله ان رااد بكم سوءا انا وراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا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 فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَاللَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذاَا ذَهَبَ الخَوْوفُ سَلَقُوكُم بِأَلسِنَةٍ حِدَادِنَ شِحَةً عَ الخَيد أُلَائِكَ لَم يمِوا فَأَحََّ قَ اللهَّهُ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرا يَحْكُمُونَ لَحْزَابًا لَّمْ يَلْهَبُوا وَإِنْ يَاْتِ لَحْزَابَ يَوْمَ الدَّوْل وَأَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْعَرَابِ لو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ لَآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ ذَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا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 ودَاءَ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَّ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْكِتَابَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم رعب فريقا تقتلون وتاسرون أَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يا أيها النبي أقل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدَرْنَ دارا لاخره فان الله اعد للمحسنات منكم اجرا عظيما يا نساء ان نبي من ياتي من بِفَاحِشَةِ بََةِ يُضاف لَ العذَابُ ضِ السَّ وَكَانَ ذَلكَ عَ اللهَّ يَسير